غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قد سمع الله قول التي يجادل كثير دوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بطير الذين يظاهرون منكم لائهم نهن امهاتهم ان امهاتهم الا لائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لا يخلف الموعد والذين يظاهرون نسائهم هم ان سوف تهلك رقبت من قبل ان يتماش لذلكم تؤمن به والله بما تعملون خفيف فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماش فمن لم يستطعها إقام شكين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك أدود الله وللكابرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وللكابرين عذاب مهيم وَقوَ الذيينَ يُحّونَ اللهَّه وَررسُول لَهُ كُبتُكُبِت كماَمَا كُبِثَ ال الذيينَ منِ قَلِهِم وَقَدْ أَ جَ آيادٍ بَجّناتِ وَلِكَابِين عَذابُّهين أَوْنَ يَب عَذهُم اللهَّهُ جَ آهَلُ نَذهُم بِنامِلوا أَحصهُ الله, الله وَنَسُوع والله على كل شيء شهيد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم نالك يوم الدين إياك نابد وإياك نشتعين اهدنا الصراط والشقين الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين ألم تر أن الله يألم ما في السماوات ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا حسب إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو ما هم أينما كانوا ثم ينبئهم بما أبلوا إن الله بكل شيء عليم ثم ينبئهم بما أبلوا ثم ينبيهم بما أملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى المنين نهوء من نجوا ثم يعوثون لما نهوءا ويتناجون بالإثم والعذوان ومأصية الرسول وإذا جاءوا فحيوا فبما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يؤذبون الله بما نقول حسبوا حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإذن والعدوان ومعصية الفصول وتناجوا بالذل والتقوى واتقوا الله وعلى الله فليتوك وعلى الله فتوق واتقوا الله الذي واتق الله الذي اليه تشرون انما نجوا من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضار فيهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله اكبر الله اكبر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 الذين آمنوا إذا كيل لكم تفستقوا في المجال تفستقوا لفس إلاه لكم وإذا كيل إن شزوا فإن شزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين موتوا العلم درجات والله بما تأمنون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجئتم فصول فقدموا بين يدي نجواكم صدقا ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غبور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لن تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة فأقيموا الصلاة وعاتوا الزكاة وأقيموا الله ورسوله والله بما تأملون خبير والله خبير بما تأملون أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْهُ قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ كَذَبُوا وَيَحْسَبُونَ أَنَّ الْكِذِبَ يُصَدِّقُون ۚ عَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اتَّخَذُواْ أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ اتخذوا أيمانهم ذنة وخذوا أن سبيل الله فلهم أباهم مهين لم تغني عنهم أرهالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعدهم الله جميعا فيردون له كما يحفون لكم ويحتبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاببون استعود عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك عزب الشيطان ألا إن عزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحاجون الله ورسوله أولئك بالأذبين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 أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم من بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها المنهار خالد نبيا رضي الله عنهم ورضوا عنه حزب الله ألا إن حزب الله هم المطلحون الله أكبر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 سبحانه الذي في السماوات وما في الارض وهو الابدي الحكيم هو الذي اخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم باول الحصر ما ظننتم ان يخرجوا من ديارهم وطن ما ظننتم ان يخرجوا من ديارهم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من زيادهم لأول الحشر ما ظلنتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مالئتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقلف في قلوبه مفرد يخربون بلوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار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 ما قطعتون من لينة أو تركتموها قائمة على رصولها فبإذن الله وليخذي الفاسقين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 كي لا يكون جولة بين الأغياء منكم وما آتاكم رسول فخذوه وما نهاكم أنه وَاتَّقُوا واتقوا الله إن الله شهيد العقاب للفقراء المهاجدين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يعتقون فضلا من الله ورضوانا وَيَرْصُونُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ نَسَبُوا الْإِيثَارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ وَلَا يَبْغُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا على وَيُثْرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوقس حنسي فأولئك هم المغلبون والذين جاءوا من معدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إن ترغوه أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ إِنَّنَا مُؤْمِنُونَ بِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَيُخْرِجُنَّكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَلَيُخْرِجُنَّنَا مَعَكُمْ وَلَيُثْبِتُنَّكُمْ وَلَن تَغْلِبُوكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذين لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نقيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم ولئن نصرهم ليولن العزبار ثم لا ينصرون وإن قتلتم لننصرنكم الله يشهد إنهم لكالبون لئن لا يخرجون معكم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 بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا تحسبهم جميعا وقلوبهم شداء ذلك بانهم قوم لا يعقلون الله اكبر الله اكبر الله اكبر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 مثل الذين من قبلهم قريبا ذاكم وبال أمرهم ولهم أذاب أليم كمثل الشيطان قال للإنسان ادخل فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاذ الله رب العالمين فكان آقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد واستقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نشوا الله فأنفسهم أنفسهم أولئك هم الهاتفون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الهائزون لو أنزلنا هذا القرآن على كذل لرأيته خاشئا متقدئا من خشف الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتبكرون هو الله الذي لا إله إلا هو آلم الغيب والشهادة والرحمن الضغيب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 ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباء وامه وادواكم اولياء سلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول يخرجون أن لو اياكم ان لا تؤمنوا بالله رضيكم ان كنتم ترغبون جهادا في سبيل وبصفاء تشرقون يظون إنج من بالمدة وأنا علم بما أخيت ونا علىنت وما يفعل منِكم فقدط شوا السميل فبما نَقضيخك فقد الظلَّ شاع الشبي إ حظكم ي يكون ل عد أو يشق إليكم عديهُم معلس ب لَمْ تَنفَعْكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ اللَّهُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ بصير قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ كفرنا بكم أبدا بيننا وبينكم الأزاوس والبطاء أبدا حتى تبنوا بالله محجبوا إلا قول إبراهيم إلا قول إبراهيم ليبيه لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله شيء ربنا عليك توفتنا وإليك لبنا وإليك المصير رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا نَسْتَكْبِرَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ أَسْأَلُ اللَّهُ أَن يُعَلِّمَ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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين لا علهاكم الله عن الذين ليقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديالكم أن تبطوهم وتغشبوا إليهم إن الله يحب المخشقين إنما يلهاكم الله عن الذين قاتلوكم واقضوكم من دياركم مظاهر على وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون يا ايها الذين امنوا اذا جاءكن المؤمنات مهاجرات فانتم تنوهم الله اعلم بما فإن ألمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حلت لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهن ما أنفقوا ولا يجنع عليكم أن تنكتوهن إذا آتيتموهن موجورهم ولا تنشفوا بإصم الكوابث وَسَنُّمَآ أَنفَقْتُمْ وَيَسْـَٔلُونَ مَآ أَنفَقْتُمْ فَقُولُوا۟ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ ٱللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَىْءٌ مِّنْ أَزْوَٰجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَآقَدَتْكُم فَآتُوهُم مَّا نَزَغَتْ أَزْوَٰجُهُمْ مِثْلَمَآ أَنفَقْتُمْ وَٱتَّقُوا۟ الله, واتقوا الله وَٱعْلَمُوا۟ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِىٓ واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات مبايا لك ألا أن لا يجدد الله شيئا ولا يسرق ولا يسرقن ولا يجنين ولا يقسلن أولادهن ولا يأتين لبهتان يفتدينه بين أيديهن وردلهن ولا يأتين كذين أروبهم فبايرهن فبارئهن واستغفر لهن الله إن الله بكوهن رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد ينسوا من الآخرة كما ينس الكفار من أصحاب القبور الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 في سَبِيلٍ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ وَإِذْ قَالَهُمْ شَأْنُ قَوْمِهِي يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ نِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا عَذَّبُوا أَذَاهُ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ وإذ قال إيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يجي من الثوراء ومبشرا برسولي يأتيهم بأد اسمه أحمد فلما جاءهم من بينات قالوا هذا سفر مبين ومن اظلم ممن استرى على الله كذبا وهو يدعي الاسلام اللهم لا يحق والله لا, لا يهدي القوم الظالمين يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم والله متم نورى ولو كذب الكابرون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 يا ايها الذين امنوا هل امناكم على تجاره انتم تجيكم من امام ابيين توهنون بالله ورسوله وتجادلون به سبيل لاهل اموالكم ام هو خسرن ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون يغذر لكم ذنوبكم ويذق لكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة ومساكن طيبة في جنات عظيم ذلك الفوز العظيم وأخرى تهبونها أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين <تصفيق> تسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأمه أسفر الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس القوم الذين كذبوا بآيانا ذَّمَت عيدينٍ وَلهَّ مُعَم بِالوالنين قُلْ إِا المَوْتَ الذي سَفعونَ مِنهُ فَلَهُ لَخكُمثَُّ تُعََدُّ لَلى عَامِِ الغائبِ وَشلَِ فَيونَّكُم فَيُونَِّئُكُم فَآمْتِجَاوَ تِلْكَ الَّذِي هُوَ لَهَا فَقْضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ إِنَّ عِندَ اللَّهِ خَيْرًا مِّنَ اللَّهْوِ فطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ قَوْلَهُمْ كَأَنَّ لَهُمْ خُشُبًا مُّسَنَّدَةً يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قالت له الله أن لا يكفتون وإذا قيل لهم تعالوا يكتغفر لكم رسول الله لو ورؤوسهم ورأيتهم يكفتون منذ <تصفيق> لون الله, الله اكبر الله اكبر صوركم <تصفيق> فأحذركم on the wall. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شرح نفسه فأولئته المفلحون إن تضربوا الله قرضا حتى أن يضاعفه لكم, يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهاده العزيز الحكيم الله الله الله أكبر الله, الله أكبر الحمد لله رب العالمين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم لا تخرجوهن من بيوتهن وَلا يخرجن إلا, إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلت حدود الله ومن يتعز حدود الله فقد ظلم نسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر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 وَا يَا رَبِّ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَانْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ مَانِعُهُ آمِنُهُ وَهُوَ حَمْلَ اَجَلُهُم اَن يَضَعَ حَمْلَهُ وَاُولَاتُ الْأَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَسْتَقِلَّهَا يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَٰلِكَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَسْتَغِلَّهَا فَيُكفِّر عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنوا ومن قدر عليه رزقه فليم ذلناها إذابا شديدا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاق الثوابا لاملنا وكان عاقبه امرها كسرا اعد الله لهم عذابا شديدا فاتم أنزل الله إليكم ذكرا رسولا ہم قال نبأ لي العليم القبير إن تتوبى إلى الله فقد خرت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى هو إن قل يأتكم ويدخلكم جنات وينخلكم جنات مَدَنَّلَ الَّذِينَ نَسُوا حُصُولَ نُوحٍ وَمَآثِرُهُ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَخَانَتَاهُمَا فَلَنْ يُؤْمِنَ عَنْهُمَا مِنْ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا الْمَدِينَةَ مَا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا الَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إذْ قَالَتْ إِذْ قَالُوا صُبِّي مِنَ الْيَمِّ دَثَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي وَنَجِّي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمْرِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَرِيَ نَبَتَ ونسفرجها فلسخنا فيه من روحنا فلسخنا فيه من روحنا وقدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القائفين الله